وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِضُونَ قَوْمَنَا إِنَّ اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَن جِيئْنَا الَّذِينَ 117. ونهون عن السوء وأخذنا الذين, ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون 118. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاتئين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 أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين